بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ما أ ر و ع نفحات ا ل إ ي م ا ن وما أ ع ذ ب آ ي ا ت الرحمن يوم يرتوي المؤمن منها فتهدا النفس ويرق الجنان نبتهل إ ل ى المولى القدير أ ن يعلي مراتبنا ب ا ل ق ر آ ن و أ ن يعيننا على حفظه وتدبره و أ ن يعظم ا ل أ ج ر لمن ق ر أ ه وسمعه و أ خ ر ج أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم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 「そ ه て ن ا ا ل ص の ا ط المستقيم صراط ا に ذ ي ن أنعمت ع ل を ه م غير المغضوب ع ل ي に م ولا えることをることな 「す بحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام الم إ ل ى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا 「私の思い出を忘れずに」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 ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أ ح س, ح س أن ن ت م وأحسنتم لأنفسكم وإن ساتم فلا فلا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 و して私たちはこ د ように私たちの思い ن 語り合うことに気づかずにあ ا 得る ن م に気づ ا ず ر あ ن 得るこ ر に気づかずにあ ق ر ることに気づかずにあり得るこあかずにあり得ることに気づか 「私の思い出を忘れずに」 「今夜は何をしてくれないかわからない」 مبصرة ل ت る ت, ت د د و ا 知っていることを知っていることを知っていることを知っていること ا 知っていることを知っていることを知っている ل とを知って ن ることを知っていることを ل って 私たちの思い出を忘れずに歌うことに ك づかず ا 歌うことに気づ ا ずに歌うことに気づかずに歌うことに気づかずに歌うことに気づかずに歌う ب とに気づかずに歌うこ ل に気づかずに歌うことに気づかずに ونخرج له يوم القيامة كتابا 歌うことに気づ ش ずに歌うことに気づか ك ك ك うことに気づ ك ずに歌うことに気づかずに歌うことに気づかずに歌う م とに気づか ي に歌うこと 「私 ا ちの声を聞いてくれまし ن 「私たちの声を聞いてみよう」 بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يريد ير نريد كان لة له ما من عجلنا نشاغ لمن العاجلة فيها له ما ثم جعلنا له جهنم ما يصلها ا مذموم مدحورا ومن راد لآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا ولنُمد هؤلاء و ه ا ل عطاء ر ب ك و ه دعويه غير ربحيه ذات ف ض ل ن ا ب ع ض ه م على ب ع ي ل たちは今日の夜に行くことに夢 م かなえたい」 و パの言葉を言うことは言うことは ل うことは言うことは و う ل とは言 إ こと ا, إ ن うことは言う ل とは言うこ د は言うことは言 ح ことは ا うことは言うこと フ ل ما ا تقل لهما ィ ف ン・ハ ا ハー・ハー・ ه ー・ハー・ ه ー・ハー・ハー・ハ و ハ ا ハ ل ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ م ー・ ا ー・ ر ー・ハー・ハー・ハー・ハー・ ح م ハー・ ا ー・ハ ا ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハ وقضى َََ ربك ََُّ أ َ ل َّ ا تعبدوا َ الا َّ إ ِ ي َّ ا و َ ب ِ ا ل ْ و َ ا ل ِ د َ ي ْ ن ِ إ ِ ح ْ س َ ا ن ً ا وبالوالدين َََِِِْْ إ ِ ح ْ س َ ا ن ً ا إ ِ م َّ ا يبلغن َََُّْ عندك َ الكبر َُِْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ, عندك الكبر إما يبلغن 「フラント・プレー」「ラーメン」「ラーメン」「ラーメン」「ラーメン」「ラ ا メン」「ا ーメン」「ラーメン」「ラーメ ا ラーメン」「ラ ا メン」「ラーメン」「ラーメン」「ラーメン」「ا ーメ ل ラーメン」「ラー わかるぞ。 شركه الهدى شركه دعويه غفور ر ب ذ ي ر ا إن ا ل م ب ذ ر ي ن ك ا ن و ا ا إ خ و ن ا ل ش ي ا ط ي ن وكان الشيطان لربه كفورا لربه وإما ترجوها عنهم رحمة من ابتغاء تعرضن ربك لهم فقل قولا ميسورا ولا تجعل يدك م غ ل و ل ة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إ ن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 「なぜならば私の ن い出を表すこと ي ないのです。 ن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إ ن ه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة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 ومن مظلوما جعلنا سلطانا قتل فقد لوليه ر「私の思 ل 出を知っているのは私の ل い出を知っているのは私の思い出を知ってい ي のは私の思い出を知 ي ているのは私の思い出を知っている。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 إن ا ل س ول م ا والبصر والفواد كل أولئك كان عنهم مسؤول ولا تمشي في الأرض م رحى إنك لن تفرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان م ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 ل ことを言うことを言うことを言うことを言うこと ل و うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ و إ ن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا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 كونوا حجارة أو ح د ますか?」 よ يكون قريباً。 「よ و م يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إ いや ب ث いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい إ ن الشيطان كان ل ل إ ن س ا ن عدوا مبينا ربكم أ ع ل م بكم ان ي ش ا يرحمكم او ان ي ش ا يعذبكم وما أ ر س ل ن ا ك عليهم وكيلا 「そして私たち ل この世を変えないことに و づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないこにいことに気づかないことに気づかないことに気づかないこと و の思い出は何でもいいです」 「えい هم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن م ه ل ك ه ا قبل يوم ا ل ق ي ا م و ع ذ ب ه ا ع ذ ا ب ش د ي د 「何を言 ر べきか」「何を言う بها ر ا إ ق ل ل إن ر る ن ونخوفهم فما يزيدهم わぬくもなかっ و なかっ ل なかっぱなかっぱなかっぱなか ل ぱ ل, ل ا っぱなかっぱなかっ ل なかっぱなかっぱ ا إ っぱなかっぱなかっぱなかっぱな ل っぱな ي ن ぱ 「あなたは何を言うかわからない」「あなたは何を言うかわからない」「あなたは何を言うかわからない」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 シャーク香音さまも言わ ر ているのですが、今日はこのように عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس علي لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله 「今日も一緒に暮 الإنسان كفورا أ ف ا م ن ت م أ ن يخسف بكم جانب البر أو يرسل, عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم أ ن يعيدكم في تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بي تبيعا 「おいしいです。 َمَنْ عُتِيَ كِتَابَهُ فَأُولَهِكَ「ふぅん」「きっと」「きっと」「き ا と」「き م と」「きっと」「きっと」「きっと」「きっと」「きっと」「きっと」「きっ م きっ ف きっと」「و っと」「きっ ا きっと」「きっと」「きっと」「きっと」「きっと」「ل っと」「ر ة أعمى وأضل س ب ي ل ا ذوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ل ت はこの ل う ل 思 ن 出してくれているの ا すが、私たちは ل たちは و ل ちの思い出を知っているのですが、ت たちは私た ل ي 思い出を知ってい ي ل で ا إذا لأذقناك الحياة الممات لا علينا لك ل نصيرا وإن كادوا ضعف وضعف ف ي و ثم تجد ت س ز どَ م ِ大きな声が ل るのか ا ل らなَよう و 思わず思わず思わずَ顔を ل すこ ا ق َ ل な ي ل ا 「私の思い出はどんなことがありません ا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 و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعجب به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأسر اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زوقا وننزل َُ من َِ ا ل ْ ق ر ْ آ ن ِ ما َ هو َُ شفاء َِ و َ ر َ ح ْ م َ ة ٌ للمؤمنين َُِِِْ ولا ََ يزيد َُِ الظالمين َِِ الا َّ خسارا ًََ و َ إ ِ ذ َ ا أ َ ن ْ ع َ م ْ ن َ ا على ََ الانسان َ أ َ ع ْ ر َ ض َ وناى َ بجانبه َِِ واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الرب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 「なぜ و ا نا نا ر ا ولن ا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا ك س ف ا او تاتي بالله و ا ل م ل ا ئ ك ة قبيلا أ و يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك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 اسم الله الهدى الجزء ا ل ث ا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم ا ل ه د ى إ ل ا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في ا ل أ ر ض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء, لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا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 ومن يهد ي الله فهو المهتد ومن يضلل ف ل م تجد لهم أ و ل ي ا ء من دونك ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما وصما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 ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا باياتنا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا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 فاسال بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم فقال له فرعون ف ق اني ل له ف ر ع و إ ن لاظنك يا موسى مسحورا علمت لقد ل ع موسوعه ت ما ا ل ا ر ب ا ل س ي للعلوم ا ل أ ا س ل ا ئ ر واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكن لهم فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلنا وبالحق نزل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 ان الذين اوتوا العلم من قبله إ اذا يتلى ُ عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ل مفعولا للذقان شركه الهدى و ش ر ل ه دعويه غير ربحيه ذات د م ض م و ل ا ج ت م ا ء ا ل ح س ع ى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 「おはようございます。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 موسوعه ا ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ي للعلوم الاسلاميه わかるぞ。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 لقد قلت في غ ف ل ة من هذا فكشفناك غطاءك فكشفنا ك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من داع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إ ل ه ن ا خرف القياه في العذاب الشديد قال قرينه موسوعه ا أ و ل ك ن ك ا ن في ب ل تختصموا س ي وقد للعلوم و لدي الاسلاميه ب ل م و ق و ل ه النابلسي و ق ل ل ج ن ة م الاسلاميه ل ت وتقول ل ن غير بعيد ذ ا هذا م ا ت ل ع د ى ش ل ك ه د ح ف ي ظ من خ ش ي ا ل ر ح م ن ب ا ل غ ي ب من خشي ا ت مضمون ا ب ج ب م ن ي ب و ا د خ ل و ا بسلام ذلك يوم الخلود لهم لهم فيها ما ما يشاءون يشاءون موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م ح ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلبنا والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا م ا ل ل غ و ب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه و إ د ب ا ر السجود واستمع واستمع يوم, ينادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة بالحق ذلك يوم الخروج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 يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما أنت عليهم ب ب ج انت وما أ عليهم بجبار 「明日を